إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا ساتيكم منها بخبر أو آتيكم, أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون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 فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أَنفُسُهُمْ ظلما وعلوا فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المفسدين وَلَقَدْ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الضير وأوتينا من كل شيء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 لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أو فَمَكَثَ دَيْرَ بَيَدٍ فَقَالَ احَدُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ رَأَتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 اللَّيْسَ جُذُولَ إِلَّا اللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْقَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوه وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا اعزه أهلها اذله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 بل انتم بهديتكم تفرحون يرجع اليهم فلناتينهم بجنود لا يقبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ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 وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعَبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا دْخُلِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيلٌ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 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امراته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون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 ما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أي يكون ردي فلكم بعض الذين تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 حتى إذا جاءوا قال كذبتم وَلَمْ ولم تحيطوا بها علما ولم تحيط كنتم تعملون ووقع الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا ينطقون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 وَأَنْأَثلُوا الْقُرْآنِ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْظَلَ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُضِيرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ